وَاللَّيْسَ تَعْفِي بِالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ لِكَانَ حَتَّى يُنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَوُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنَّ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ